على من يشاء من عباده أن viro, anna viro, anna viro, anna viro, anna viro, anna viro, anna viro, anna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 وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بَالِغِيهِ إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون ja lauloi postu السَّبِيلِ وَمِنْهَا minkä ajaa ir, ja lauloi se ajaa, ja lauloi se ajaa, ja lauloi se ajaa,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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طري وتأستخرج وتأستخرج منه حليتان تلبسونها وتأستخرج منه حليتان تلبسونها وترالفلك مواخر فيه ولتبتغو ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق؟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 ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قادما كر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون Summa ja hummeltia, mati johusi, himoja, pullua, ina, jurakaa, ialla viina, kuntoon. Summa ja mati johusi, himoja,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 فَالْقَوْمُ سَلِمًا مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَاءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا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 جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون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 لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبليهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين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 ليبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كون فيكون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 ثم إذا مسّكوا الذر فإليه تجئرون ثم إذا كشف الذر عنكم إذا فريق منكم بربهم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 ولكن يؤخرهم إلى أَجَلٍ مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى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 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا, لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير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 وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا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 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَاءَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا, وهدا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدت ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم وقد جعلتم الله عليكم كفلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكث أنكث تتخذون أي مال دخلا بينكم أن تكون أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمم بتوحيدته، ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولا تسألن عن ما وَلَا تعملون ولا تتخذوا بَيْنَكُمْ دخلا بينكم فتزل قدمون بعد ثبوتها وتذوق السوء أبما صدتم وتذوق السوء أبما صدتم عن سبيل الله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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ مَا شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدَرًا فَعَلَيْهِمْ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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وبصرهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثم جاهدوا, ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى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 واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم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 voi, laina, haudun, haudun, مَا haudun, haudun, مِنْ haudun, haudun, haudun, haudun, haudun, haudun, haudun, haudun, haudun, haudun, haudun,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 Iġi وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن muu ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين